لا اله الا الله القران الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين i dinos vi luz dedhinos ihopu så det fikk Nei illa anna talu Nei illa anna talu Inna kunna talimien Flemestanen al du må يَتَّبِعُونَ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَن أَمْرِ أَبِيهِمْ فَهُمْ لَادّعُونَ ظُلُمَاتٍ وَيُصْرَفُونَ innunder. Amen.